بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الاخوه في هذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر العظيم الذي رفع الله جل وعلا مكانته وأعلى قدره جل وعلا وجعله من خير الشهور والأيام ولياليه من, أي... من ليالي الله جل وعلا العظام نقف اليوم معكم مع غزوة عظيمة من أعظم الغزوات التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام هذه الغزوة التي اعز الله جل وعلا فيها أهل الإيمان وأذلَّ أهل الشرك والكفران والتي اعتبرها الله جل وعلا فرقانا في كتابه سبحانه وتعالى لأن الله جل وعلا فرق بها بين الحق والباطل هذه الغزوة التي وقعت في رمضان حان وقت الكلام عنها ونحن في زمان نحتاج فيه الى بيان سيره النبي عليه الصلاة والسلام ومواقفه صلى الله عليه وسلم في غزواته التي تعتبر نبراسا لنا ونورا وخيرا وهدى هذه الغزوة العظيمه فيها من الفوائد التربويه والفوائد الإيمانية والفوائد الجهادية والعسكرية ما يحتاج إليها المسلم لا سيما أننا في هذه الأيام وجنودنا البواسل في اليمن يسطرون أروع ملامح يسطرون أروع البطولة والفداء في الدفاع عن دينهم وعن أوطانهم فأحببنا أن نقدم لهم في هذه الغزوة شيئا من الفوائد والعبر على الله جل وعلا أن تكون هذه الكلمات تصل من القلب إلى القلب هذه الغزوة ايها الاخوه النبي صلى الله عليه وسلم غزاها بعد غزوة العشيرة والتي أفلتت فيها عير كفار قريش بعد أن كانت, جاء بعد أن كانت متوجهة من مكة إلى الشام أفلتت من المحاولة الأولى من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن المحاولة الأخرى التي كانت من الشام إلى مكة استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن تصل إليه الأخبار بأن هذه القافلة التي كانت بقيادة أبي سفيان محملة بالزاد والمتاع فحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يخرجوا إليها ولم يكن المقصد الأول فيها القتال إنما كان المقصد هو الحصول على الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم كانت الحرب بينه وبين كفار قريش سجالا يصيب منهم ويصيبون ماذا من استحث النبي صلى الله عليه وسلم همم الصحابه وجمع قرابه الثلاثمائه وثلاثة عشر صحابيا جليلا وأخذ معه شيئا من الزاد والمتاع وقسم النبي صلى الله عليه وسلم القيادة إلى مصعب بن عمير وقسم الجيش إلى كتيبتين كتيبة للمهاجرين وكتيبة للأنصار وصل الخبر إلى أبي سفيان فحاول أن يتخذ طريق الساحل غربا واستطاع أن يفلت من ماذا من مباغتة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أبي سفيان أرسل بخبر العير عبر ضمضم الغفاري. إلى كفار قريش وأن النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يأخذ هذه الغنائم فما كان من أبو جهل وصناديد قريش إلا أنهم جمعوا ألفا وثلاثمائة مقاتل وتوجهوا إلى المدينة النبوية بكبره بكفرهم وريائهم وبطرهم بغية استعصال شأفة الإسلام والقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وهنا وقعت الغزوة هذه الغزوة ايها الاخوه فيها من الفوائد والعبر الشيء الكثير الفائدة الأولى أن هذه الغزوة وقعت في شهر رمضان في السنة الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وشهر رمضان هو شهر العبادة والطاعة والإقبال على الله جل وعلا وشهر الجهاد في سبيل الله جل وعلا ففي رمضان وقعت غزوة بدر وفتح مكة ومعركة القادسية ومعركة الحطين ومعركة, ومعركة الزلاقة وغيرها من المعارك العظيمة التي كانت فاصلة في تاريخ الإسلام وفي تاريخ المسلمين فكان شهر رمضان شهر بركة وخير على هذه الأمة وسطرت فيها الملاحم ودفعت فيها الدماء وقدمت فيها الأرواح فداء في سبيل الله جل وعلا في هذا الشهر المبارك العظيم الفائدة الثانية أن الخير فيما يكتبه الله جل وعلا فأنت تريد وأنا أريد والله يحكم ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج يريد القتال ولا يريد إراقة الدماء وانما خرج النبي عليه الصلاة والسلام يريد الفيء والغنيمه وانهاك كفار قريش اقتصاديا وانهاكهم كذلك ماليا واراد صلى الله عليه وسلم النفل الا أن الله جل وعلا اراد في هذه المعركه أن يكسر انوف كفار قريش وان يعلي الله جل وعلا نبيه وان ينصر دينه وان يرفع الله جل وعلا من مكانتي هذا الدين العظيم قال الله جل وعلا وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم هم ما أرادوا الجهاد ولا أرادوا إرقة الدماء أرادوا ماذا؟ الغنيمه لكن الله أراد لهم جنة عرضها السماوات والأرض الفائدة الثالثة الحرص على الروح المعنويه في القتال، فإنها أساس النصر وأساس الفوز والفلاح. جنودنا البواسل في اليمن، أنتم تخوضون معركة عظيمة، تحمون فيها الدين، تحمون فيها المقدسات، تحمون فيها الأعراض، تحمون فيها الدماء، تحمون فيها الأموال، تحمون فيها الأعراض، تحمون فيها كل غال ونفيس. إن الله جل وعلا إذ أخرجكم إلى هذا الجهاد الشرعي إنما أراد الله جل وعلا لكم ولكم وبكم الخير وأراد لكم جنة عرضها السماوات والأرض فقاتلوا وأنتم تعلمون أن الجنة تحت ظلال السيوف وقاتلوا وأنتم تعلمون أنكم تحت قيادة شرعية وتحت ولاة خير وهدى دعوكم إلى هذا الجهاد الشرعي فارفعوا من معروياتكم كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم من معرويات أصحابه قال الله جل وعلا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى يحرض الصحابة على القتال يقول إني أرى مصرع فلان وإني أرى مصرع فلان وهذا هو مصرع فلان ويقول عليه الصلاة والسلام قوموا إلى جنه عرضها السماوات والأرض قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض الفائدة الرابعة الدعاء هو سلاح المؤمن في باب القتال لله جل وعلا بل هو من الأسلحة الفتاكة لماذا؟ لأنه الصلة بين الله جل وعلا وبين عباده يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدن الكبرى يلجأ إلى الله بالدعاء ويلهج إليه سبحانه وتعالى حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من خيمته ورفع يديه بالدعاء وقال اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض ابدا اللهم اللهم حتى جاء إليه أبا بكر وجاء إليه عمر قالوا يا رسول, يا رسول الله كفاك مناشدتك لربك فإن الله جل وعلا منجز لك ما وعدك أيها القادة أيها الجند يا من أنتم في ساحات الوغاء اعلموا أن الدعاء هو سبيل النصر هو سبيل العزة هو سبيل التمكين ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على الدعاء فانه مفتاح كل خير الفائدة الخامسه أهمية تواجد القائد في أرض المعركة وقيادته للمعركة بنفسه ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقود معركة بدر بنفسه هو عليه الصلاة والسلام من رص الصفوف هو عليه الصلاة والسلام من وزع الكتائب هو, من هو صلى الله عليه وسلم من, من انتدب حمزة ومن انتدب علي لمبارزة صناديد قريش هو الذي قاد المعركة بنفسه وأمر صلى الله عليه وسلم بكت بخيمة فنصبت له ومنها كان صلى الله عليه وسلم يدير المعركة هو الذي أدارها في غزوة أحد وهو الذي أدارها في غزوة الخندق كما أن قواده عبد الله بن أبي رواحة وزيد بن حارثة وغيرهم من قادات المسلمين عبر التاريخ كانوا يقودون المعارك وكانوا يأتون بأكفانهم وكانوا يخطبون في الجيش وكانوا يحثونهم وكانت السهام وكانت النبل وكانت السيوف تتقطع بين أيديهم بل إنهم من أوائل من يستشهدون على أرض المعركة الفائدة السادسة أهمية وسائل الاعلام وأهمية بث الرعب والخوف في قلوب الاعداء فإن الخوف من سلاح الله سبحانه وتعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان قال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي وذكر منها ونصرت بالرعب وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستحث شعراء الصحابة على هجاء كفار قريش وعلى رفع معنويات الجيش وعلى ذكر الجنة وما أعد الله جل وعلا لأهلها من الإيمان وفي زماننا هذا ينبغي علينا أن نجيش جميع وسائل التواصل الاجتماعي ينبغي علينا أن نجيش جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقرؤة والمرئية والمكتوبة في نصرة جنودنا وفي حثهم على الاستبسال وفي حثهم على الجهاد في سبيل الله جل وعلا وقد في الرعب في أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء الوطن الفائدة السابعة التأكيد على مبدأ الشورى النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل بدر جاء إليه الحباب بن منذر فقال يا رسول الله أمنزل أنزلكه الله إياه أم أنها المكيد والحرب قال بل إنها المكيد والحرب قال فاني أرى وذكر رأيه للنبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد القتال استشار, استشار الصحابه فتكلم أبو بكر فأحسن وتكلم عمر فأحسن وتكلم المقداد ابن عمرو فأحسن وأبلوا بلاء حسنا إنا صيربنا يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم ماذا مقاتلون لكن النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار لماذا لأنهم أكثر الجيش ولأن العهد بينهم وبين رسول الله أن يدافع عنهما داموا في المدينة خارج أسوار المدينة ليس بينهم وبين رسول الله عهد فأراد أن يسمع منهم فقال سعد بن معاذ لك أنك تريدنا نحن يا رسول الله قال نعم قال سربنا. على بركة الله يا رسول الله إننا صمد عند اللقاء والله لا ترى منا إلا خيرا وذكر استبسال الأنصار في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيروا على بركة الله الإيمان والعمل الصالح من أعظم أسباب النصر لا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الفائدة التاسعة التوكل على الله جل وعلا هو أصل النجاح لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة نعم وجاء كذلك في الآيات والأحاديث والأخبار أن عدد الصحابة قليل وأن التوازن العسكري لم يكن موجودا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره ومع ذلك نصرهم الله لماذا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسب والله لا نقاتلهم بعدد ولا عد ولكن نقاتلهم بهذا الدين فمن, فمن رام النصر من الله جل وعلا فعليه أولا بالتوكل على الله ثانيا بالاستعداد البدني والمعنوي والعسكري بالعتاد والجيش الرمنا النصر فإن الله جل وعلا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من الفوائد العظيمة لزوم طاعة ولي الأمر في باب الجهاد فإنها أصل الفلاح واطيعوا الله وأطيع الرسول واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ماذا ريحكم وقد حصل الخلاف في جيش كفار قريش بين القادة لكن جيش المسلمين بفضل من الله جل وعلا كان الخير وكان الالتحام فيه من الفوائد العظيمة الحذر من المخذلين الذين يتربصون بنا الدوائر فالله جل وعلا بين إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ماذا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما غر هؤلاء دينهم كم سمعنا من مخذلين لجيوشنا في اليمن كم سمعنا لمخذلين لقوات التحالف كم يسعى ويحاول كثير من المخذلين ومن المنافقين والمندسين أن يبث الرعب والخوف والخلخلة بين قادة التحالف من أجل ماذا؟ من أجل أن يتفرق الجيش ويضعفون ولكن نحن نقول كل هذه الشعارات وكل هذه الرايات هي ذاهبة في باب التمسك بالله جل وعلا والتمسك بدينه ومعرفة أن هذا الجهاد هو جهاد شرعي وأن النصر من عند الله جل وعلا من الفوائد العظيمة صدق الصحابة رضوان الله عليهم واستبسالهم في القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم من الفوائد العظيمة ان أم الله جل وعلا بين أثر الجهاد في سبيل الله وأن الله جل وعلا أعد لعباده المتقين في جنات النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا عمر ابن حمام الأنصاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الجنة تحت ظلال السيوف فقال بخ بخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك قال إني لأرجو أن أكون من أهلها قال أنت من أهلها فأخرج تمرات ثم أكلها قال والله إن ان عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لعيشه طويلة ثم رمى بها وانطلق في باب الجهاد في سبيل الله ثم قتل فرفع الله جل وعلا مكانته وقبله, وقبله جل وعلا عنده شهيدا نقول لجميع مقاتلينا في اليمن ونقول لجميع شهدائنا إن الله جل وعلا قد أعد للشهيد من الجنات ومن الحور ومن الدور ومن القصور ما لم يعده الله جل وعلا لأي شخص آخر كفى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهداء قال كفى ببارقة السيوف على راسه ماذا؟ على راسه فتنة هو يزوج بالحور العين بأول قطرة من دمه يغفر له ذنوبه هو الذي يؤمن من عذاب القبر هو الذي تفتح له أبواب الجنان، هو الذي يشفع في سبعين من أهله، هو الذي هو الذي جعل الله جل وعلا له منازل الشهداء الفائدة الأخيرة. إن الإسلام هو دين الوفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل البختري وهو كان كافرا لماذا؟ لأنه كان ممن قطع صحيفة قريش التي تعاهدوا فيها على قطيعة بن هاشم وهو الذي كان لا يرضى في النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وهو الذي دافع عنه عليه الصلاة والسلام فوفاء بعهده نحى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله ان جئنا نقف عند فوائد هذه الغزوة لن ننتهي من الآن إلى الفجر حسبكم ما قلنا. لأن مقام الوقت يضيق بنا وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم